العبا ا ج م ا ي ا ل ص و ر ة للبنت ا ل م ت ق ي ة الديبه هالبنت ة العرب ماشهوره بشهامنا ا يامرحيبه ي ا م ر ح ي ب يامرحيبه يامرحيبه يامرحيبه انصرحت في غنمها بالشممه اغنمها 何<音楽> ا ل و ه بتحفظ واجبها الامارات تواجبها هي ل ب و هاي بنت العربيه بكحلتها البستاويه I'm o s r r